ولما تلاقينا على سفح رامة ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمرا فقلت خضبت الكفاة بعد فراقنا قالت معاذ الله ذلك ما جرى ولكنني ولا لما وجدتك راحلا بكيت دما حتى بللت به الثراب مسحت بأطراف البنان مدامعي مسحت بأطراف البنان مدامعي مسحت بيطراف البنان مدامي فصار خضابا فصار خضابا في يديكما ترى